لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله فِي في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القايدين أجرا عظيما درجات منه وغفرته ورحمة درجات منه وغفرته ورحمة وكان الله وفرا الرحمان إن الذين توفوا لنا والقالبين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن الله فاسعة من تهاجئ فيها فأولئك مأواهم جهنة وساءت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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وَكَانَ اللَّهُ وَقُورُ الرَّحِيمَ وَإِلَى ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُو مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ إِنْ خَفْتُمْ أَيَّتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا